إذا جلّت الأرض جلّناها وأقدّس الأرض أقدّناها وقال الإنسان منها يومئذ تحبّث وأخبرها بأن ربّك أرحناها يومئذ يصون الناس وأشتاتا ليرؤاها لهم وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْطَالَ ذَرَّةٍ